برجال نصيب من ما ترك الوالدان ولقبضوا على نصيب من ما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى يَظْلِمُونَ النَّاسَ إِنَّ مَا يَفْعَلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَرًى وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أولادكم بالذكر مثل حويل سيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك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 من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهمون وأقره لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك.